نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله مشهور أنفسنا ونستعمالنا من يهده الله فلا مضلل لهم ويضلل فلا هادل وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله أما بعد قال لمن مالك رحمه الله هذا باب في التيمم التيمم في اللغة هو القصد التيمم مملوقة هو القصد وشرعا هو قصد الصعيد قصده الصعيد الطيب بنية لأداء عبادة مخصوصة التيمم شرعا هو هو قصده الصعيد الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض كل ما صعد على وجه الأرض يسمى صعيدا التراب والطين والسبخة كل ما على وجه الأرض يسمى صعيدا هو قصد الصعيد الطيب يعني الطاهر بمعنى أن الصعيد النجس لا يتيمن به الصعيد إذا كان نجسا فإنه لا يتيمن به إنما التيمم خاص بالصعيد الطيب بنية لأنه عبادة وكل عبادة لا بد لها من نية قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات قال العلماء أراد بالأعمال أي التي يتقرب بها إلى الله لا بد لها ليش من نية لأداء عبادة مخصوصة وهي عبادة التيمم وهي عبادة التيمم والتيمم صفته ضربة واحدة هكذا ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين هكذا فقط ان قال بسم الله فلا حرج هو يقول الأمة الأربعة قالوا لا حرج ان يقول بسم الله في اول تيممه هو يقول الأمة الأربعة فيبدأ بسم الله يضرب ضربة واحدة يمسح الوجه والكفين جاء في البخاري يمسح الكفين والوجه لكن أدوات الكثيرة وهي موافقة لما جاء في كتاب الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم جاء في صحر البخاري أيضا ضرب التراب ونفخ هكذا ومسح الوجه واليدين قال الحافظ بن حجر في فتح الباري النفخ إذا علق فيها شيئا إذا علق إيش فيها شيئا أما إذا لم يعلق فيها شيئا فلا ينفث والتيمم بدل التيمم بدل من إيش بدل من الماء بدل من الماء إذن الماء مبدل عنه والتيمم بدل الماء مبدل عن والتيمم بدل والقاعدة الشرعية البدل له حكم المبدل عنه هذه قاعدة تحفظ البدل له حكم المبدل منه في الوضوء لو أن الإنسان توضى لصلاة الظهر له أن يقرأ القرآن له أن يتنفل جاء وقت صلاة العصر وهو على الطهارة له أن يصلي العصر ويتنفل وهكذا ما لم يحدث كذلك كذلك التيمم يمم لصلاة العصر جاز له ان يتنفل ويقرأ القرآن ويصلي صلاة الظهر وان جاء وقت العصر ان لم يحدث صلى صلاة العصر لانه لم يأتي دليل على أن المسلم يصلي لكل صلاة يتمم لكل صلاة. أما ما يروى عن ابن عباس رواه الدارقطني يتيمم لكل صلاة فهذا ضعيف جدا ضعيف جدا فعل هذا تكون القاعدة الشرعية البدل له حكم إيش المبدل منه هذه قاعدة؟ قال مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم هذا عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن ابي ابوه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن عائشة عائشة عمته عائشة عمت القاسم وهي التي ربت القاسم توفى أبوه وهو صغيرا فربت عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد السفر أقرع بين نسائه عنده تسع نسوة يعمل قرعه والقرعة جائزة شرعا فالتي يطلع حظها في القرعة تسافر معه ولا يلزم إذا عمل رجل قرعة بين النساء أنه في المرة القادمة إذا أراد أن يسافر يترك التي خرجت لا، حتى التي ذهبت معه تدخل إيش؟ في القرعة فإن ذهبت مرة ثانية معه وراد أن يسافر أيضا يضاحها فلا يستثني أحدا قال اتخرجنا مرعب السلام في بعض أسفاره حتى لا كنا بالبيداء موضوع المعروف أو بداية الجيش انقطع عقد ل أي الغلادة وهذه قلادة لأسماء بنت بكر اختها أخذت منها عارية فأقام رسول الله عليه الصلاة والسلام على التماسه أي أمر الناس أن يبحثوا عنه وأقام الناس معه وليسوا على ما أي ليس عندهم ما فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالناس وليسوا على ما وليس وليس معهم ما؟ قالت عائشة فجاء أو بكر ورسول الله عليه الصلاة والسلام واضع رأسه على فخذي في جواز أن يتوسد الرجل فاخذ امرأته قد نام فقال حذستي رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس والناس وليس على ماء وليس معهم ما أصبح ليس يعاتبها يلومها قالت عائشة فعاتبني أبو بكر في بيان جواز عتاب الأب لابنته وإن كانت بتزوجه حتى وإن كانت متزوجة. وقال ما أش الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي أن هكذا يلومها فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام على فخذي أي ما أستطيع أن أتحرك والنبي عليه الصلاة والسلام رأسه على فخذي. يعني ما أرادت أن تتحرك وتؤذي زوجها بهذا التحرك كيف كانت النساء فنام رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أصبح على غير ما فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم قولها فأنزل الله آية التيمم هذا له حكم الرفع بإجماع المحدثين ولا كيف عرفت أنزل الله آية تيم معناها أن أن أنبي سلم أخبروها أخبرها ذلك قال المحدثون وهو قال أبو عمرو الداني في كتابه علوم الحديث نغلا أجماع المحدثين أن الصحابي قال نزل الآية الفلانية في كذا وكذا فهذا له حكم الرفع هذا له حكم الرفع فنام رسول الله عليه الصلاة والسلام في فعنزل الله تبارك تعالى آية التيمم فقال أسيد ابن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ما هي بأول بركاتكم في بيان نجوز أن تقول رجل مبارك رجل مبارك لهذا الحديث ولا يقال تبارك لا يقال تبارك كلمة تبارك خاصة في الله سبحانه وتعالى تبارك الذي يبيده تبارك الذي نزل فوقيا على عبده تبارك الله أحسن الخالقين فتبارك خاصة في الله عز وجل ولا تقال لغيره قالت فبعثنا البعير أي جعلناه يقوم الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته يبحثون عن العقد وإذا بالعقد أيل تحت البعير الذي عندهم فلما قام البعير وإذا بالعقد تحته قال يحيى سؤل مالك عن الرجل تيمم لصلاة حضرت كسات عصر مثلا ثم حضرت صلاة أخرى يعني صلاة المغرب أيتمم لها أم يكفيه تيمم ذلك قال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغ الماء لكل صلاة الصحيح لا يتيمم لكل صلاة ما لم يحدث إن أصابه الحدث يتيمم مرة أخرى لم يصف الحدث لا يتيمم ويجزئه تيممه الأول لأننا قلنا القاعدة البدل له حكم المبدل منه هذه القاعدة القاعدة الأخرى ما ثبت ما ثبت بمقتضى دليل شرعي ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي هذه قاعدة في البدل تذكر أيضا كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعي التيمم دليل شرعي فأتيمم صعيدا طيبة هذا الدليل الشرعي إذن ثبت التيمم في أيش بدليل شرعي لا لا يرتفع أو لا ينتقض إلا بدليل شرعي هل من دليل شرعي أن خروج الوقت يبطل التيممم لا دليل شرعي فيه كذلك الخف هل من دليل شرعي أن من نجع الخف ينتقض وضوءه إذن ما ثبت بدليل شرعي لا يرتفع أو لا ينتقض إلا بدليل شرعي قال بعد ذلك وصول ماءك عن رجل تيمم أي أم أصحابه وهم على على وضوء قال يا يأمهم غيره أحب ألي ولو أمهم هو لمر بذلك بأسن يقول الأفضل أن يقدم غيره لكن إذا هو صلى فيهم إماما يقول فلا حرج وهذا هو الصحيح أنه لا حرج بإمامة المتيمم للمتوضي لا حرج بإمامة المتيمم للمتوضي لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه أصابته جنابه فتيمم وصلى بأصحابه الحديث في السنة فتيمم وصلى بأصحابه قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء، قال لا يقطع صلاة بل يتمها بالتيمم، ولتوضأ لما يستقبل من الصلوات يقول لو أن رجلا ليس عنده ماء، فتيمم لصلاة الظهر، وصلى أثناء الصلاة حضر الماء، هل يقطع الصلاة أم يكون صلاته؟ الشافعية يقولون يقطع الصلاة. والصحيح أنه لا يقطع الصلاة وهو قل مالك الصحيح أنه لا يقطع الصلاة لماذا؟ لأنه شرع الصلاة بالتيمم المشروع التيمم مشروع وليس من دليل ينص على أن من تيمم وصلى وحضر ماء أثناء الصلاة يغضع صلاته لأن ما ثبت مقتضى دليل الشرعي لا ينتظ الله بدليل شرعي هذه قاعدة يا إخوان مهمة في البدل شغل مالك فضل قول الصحيح قال قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله يعني من التيمم فقد أطاع الله، والذي ليس والذي وليس الذي وجد الماء بأطهر منه، أي كلها مطاهر، ليس هذا أطهر من هذا، لأن الطهارة كما قال الشيخ السعدي في منهج السالكين نوعان، طهارة الماء وطهارة التراب، طهارة الماء وطهارة التراب. قال وليس الذي وجد الماء بأطهر منه. ولا أتم صلاة؟ أليس صلاته من صلى بوضوء أفضل من صلاة من صلى إيش بتيمم؟ ليس هناك دليل على الأفضلية لأنهما أمرا جميعا. هذا أمرا بالوضوء عند وجود الماء، وهذا أمرا بالتيمم عند إيش؟ فقد الماء كلاهما إيش؟ أمرا جميعا. وكل عامل بما أمره الله به أمر الله من عندهما أن يتوض أن يتوضأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقموا برأسيكم وأرجلكم إلى الكعبين لا ي أمره الله والذي تيمم أمره الله فإن لم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا كلاهما مأمور وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل الجنوب يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفى الماء لم يجد ماء إنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم يقول له أن رجل أصابت جنابه وليس عنده ماء يقول يتيمم ويسلي ويقرأ القرآن ويتنفل فإذا وجد الماء اغتسل إذا وجد الماء اغتسل قال باب العمل في التيمم عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف وهو موضع غريب من المدينة موضع غريب من المدينة يسمى الجرف حتى إذا كان بالمربض وهو أيضا موضع أغرب من المدينة نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى أي أن ابن عمر تيمم ضرب الوجه وضرب أيش اليدين إلى المرفقين هذا هذا المرفق وعن نافع أن ابن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وسؤل مالك كيف التيمم وإن يبلغ قال يضرب ضرب الوجه وضرب اليدين ويمسحهما إلى المرفقين الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن التيمم للوجه والكفين والكف في لغة العرب هي اليد هذه هذا الكفر في لغة العرب وأما المرفق لم يصح فيه حديث قال ابن قيم في زاد المعاد لم يصح حديث في التيمم إلى المرفقين لم يصح حديث في التيمم إلى المرفقين الخوارج ما قالوا قالوا يتم للوجه واليدين إلى إلى الإبطين إلى الإبطين يعني يمسح إلى إلى إبطه هذا قول الخوارج قالوا الدليل قالوا الدليل في لغة العرب اليد هذه إلى هذه كلها يد لذلك عندهم غط يد السارق من هنا من إبطه هذا قول الخوارج أجهل الناس حتى في لغة العرب قال بعد ذلك باب تيمم الجنوب، باب تيمم الجنوب. عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملا عن الرجل السائل سعيد بن زيد سعيد بن مسيب عن الرجل الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أترك الماء فعليه الغسل لما يستقبل هذا هو الصحيح. إذا إذا فقد الماء تيمم ويصلي، فإذا وجد الماء يغتسل. ولا يعيد الصلاة لأن صلاته صحيحة دخل فيها على وجه المشروع قال مالك في من احتلم وهو في سفر لأن المسافر يا اخوان بعيد عن أهله والذي بعيد عن أهله قد يشتاق إلى زوجته وقد يحتلم فذلك قال في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على ما إلا قدر الوضوء يعني ليس عنده ما إلا ما قليل لأجل الوضوء فقط ما يكفيه الاقتصال قال مالك يغسل ذكره ويتيمم قال وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل به قال فرجه يعني ذكره وما أصابه من الأذى ثم يتيمم هذا هو الصيح الصيح أن من أصابته جنابة يتيمم يتيمم حتى يجد الماء وإن غسل ذكر كم قال مالك فلا حرج قال يحيى يحيسو مالك عن رجل جنوب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة يعني المالحة الأرض المالحة نحن نسمي الأرض المالحة سبخة وتسمى في العامية صبخة صبخة السبخة في في لغة العرب هي الأرض المالحة كانت تكون مثل الأرض قريبة إلى البحر مثلا فهذه هذه الأرض تسميش سبخة يعني الملح أكثر من التراب يا أخوان الملح أكثر من التراب تسمى سبخة فقال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها يقول يجوز جوز قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيد فهو يتم به يعني كل ما على على وجه الأرض هو يتم به هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح سواء كان سباخا أو غيرها قال باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض الآن انتهى من كتاب التيمم رحمة الله عليه بدأ في باب الحيض. قال عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحل لي من امرأتي ويحائل قال ما يحل لي من امرأة ويحائل قال رسول الله عليه وسلم ليت شد عليها إزارها ثم شنك بأعلاها هذا حديث مرسل لكن. معناه ثبت من أحاديث أخرى كما قال ابن عبد البر هو ثابت من أحاديث أخرى المرأة إذا حاضت وأراد زوجها أن يأتيها له أن يتمتع بها إلا ما حرمته الشريعة وهي في زمن الحيض ومثله زمن النفاس والدبر هذا جاءت به النصوص الشرعية. أما رجل وحل لكم قالت على وال والفروج المحافظون إلا على زواجهم إيمانهم فإنهم غير ملومين غير ملوم, ملوم الرجل مع مع زوجته لكنه لا يأتي محرم الله محرطه الشرع الإسلامية. لن نستقبل أسنة اليوم يا أخوان الدرس الدرسالة حتى نتمكن من أنا قلت لأخوان إن شاء الله نصف ساعة نختم كتاب الطهارة بذن الله فالشاهد أن الرجل يجوز له إذا حاولت أمرأته أن يباشر زوجته لا حرج في ذلك لكن يتقي الفرج في الحيض والنفاس ويتقى النجيش الدبر عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن اسمه ربيعة الراي يلقب بربيعة الراي لأنه قال بالراي أن عائشة ربيعة ما ترك عائشة بل بينه وبين عائشة رجلين في الكلية هذا معظل, صدق معظل والمعظل الصاغط منه اثنان على التوالي زوج النبي عليه السلام كانت متجعة مع رسوله سلام في ثوب واحد وأنها وثبت وثبة شديدة أي خرج منها الدم دم الحيض فقالها رسول الله عليه السلام ما لك لعلك نفستي نفستي يعني حطي يعني الحيضة فقالت نعم قالها شدي على على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك إلى مضجعك يعني التزري ثم عود إلى مضجعك وعن مالك عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عندكم عبيد الله ها؟ عبيد الله من عند عبد الله شيء قمر عبيد الله خطأ هو عبد الله غير هذا خطأ من يحيى راب الموطأ إن هو عن نافع لا لا يا إخوان لن نستقبل أسله بارك الله فيكم أسله لن نستقبل عن نافع أن عبد الله بن عمر هذا هو الصحيح يا إخوان صحه هذا عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل مرأتها وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء، ثم يباشرها إن شاء. هكذا جاء إخوان في رواية البيهقي والدارمي عن نافع عن عبد الله ابن عمر النوف السالعية، طووه ثلاثة هكذا، فيكون الخطأ قالوا. من يحيى للكل ثلاث روايات رواه عن مالك مالك عن نافع أن ابن عمر سأل عائشة فالخطب الأيل وقع من يحيى قال وعن مالك أنه بلغه أن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوج زوجها إذا أت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل المرأة يا إخواني إذا حاضت يحرم وطها بالحيض في زمن الحيض وجاء في الحديث حديث ابن عباس من وطى امرأته ويحائض فلا تصدق بدينار أو نصف دينار بدينار أو نصف دينار حديث صحيح قال يا الإمام أحمد رحمة الله عليه إن شاء تصدق بدينار وإن شاء بنصف دينار يعني مخير وقال ابن عباس في رواية الله إن كان في أول الحيض يتصدق بدينار وإن كان في آخر الحيض يتصدق كم بنصف دينار هذا إذا كان متعمد يا أخوانا تبعوا لكن لو لأن رجلا جاء زوجته بعد أن فرقه هو وزوجته وإذا بها حاضت هنا لا شيء عليه لو أن مرأة حاضت ثم طهرت وجامع زوجها وإذا بالدم يأخذ مرأة نقول هنا لا لا شيء عليكم عاد كيف إنما الكفارة لمن أتاه حائر ويحائر متعمد هذا تصدق بدينار أو نصف دينار ثم الله عز وجل نهى أن يأتي الرجل زوجته وهي حائض حتى تطهر حتى يطهر ولا تقربونا بالحيض حتى يطهر فإذا تلاهر فأتونا من حيث أمركم الله قيل أن من أتى زوجته ويحائض يتسبب عليه أذى كثير الله عز وجل سمّه أذى منها أنه يسبب مرض بالمسالك البولية للرجل. سبب مرض في المسالك البولية للرجل. الأمر الآخر أنه سبب من أسباب عقم النساء. سبب من أسباب إيش؟ عقم النساء. اسم المرأة عقم. الأمر الثالث أنه سبب من أسباب البرود الجنسي عند عند المرأة. يسبب برود جنسي عند المرأة. هذه ثلاثة من التي نص عليها الطب منعت زوجته وهي حائض لذلك سماه الله عز وجل أذى سماه إيش أذى وفعلا هو هو أذى لأنه يسبب مرض للرجل في المسالك البولية. التهابات ونحو ذلك ويسبب للزوجة عقم ويسبب لها ايش برود جنسي فهنا سؤال سالم وسليمان امرأة طهرت هل يأتيها زوجها قال لا حتى تغتسل حتى ايش تغتسل فإذا طهرنا فأتواهن من حيث أمركم الله. هذا قول جماهير العلماء لا خلاف بينهم فيما علم أن المرأة إذا طهرت تختسل ثم يجامعها إيش زوجها ولا يجامعها قبل إيش قبل القصر إلا بالحزم الظاهري قال بالحزم الظاهري إذا طهرت يجب على زوجها أن أن تأتي مباشرة لم تغتسل يقولون مباشرة وإن لم تغتسل. لكن هذا قول رده العلماء قالوا قال ابن حزم أن قوله فإذا تطهرنا فاتوهن محيط أمركم الله أي إذا انقطع الحيط توهن مباشرة يقول لا تؤخر إلى الليل أو إلى غد لا تأتيه مباشرة في نفس اللحظة. جمهور العلماء قال لا الإمارات فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن بحيث أمركم الله هذا هو الصحيح فالشاهد يقوى أن المحيط أذى يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تغربون حتى يطفر فالشريعة الإسلامية كل ما فيه أخوان خير للعباد أمرت به وكل ما فيه شر للعباد دهت عنه كما قال أهل العلم الشريعة لا تأمر إلا بخير ولا تنهى إلا عن شر قال باب طهر الحائض عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة هذا ثقة يروي عن أمه عن عائشة له له حديثان فقط في المورقة علقمة ابن أبي علقمة له حديثان فقط هذا وحين آخر عن أمه عن عائشة أمه اسمها مرجана اسمها اسمها مرجана مولات لعائشة يعني كانت عبده واعتقدت عائشة رضوان عليها عن أمه مولات عائشة قلنا اسمها إيش مرجана أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة، الدرجة صندوق صغير، صندوق صغير. كانت مرة إذا إذا طهرت تأتي بالقطن، القطن يا إخوان، الكرصف القطن، وتضعه بهذا إيش الصندوق، فتذهب إلى عائشة. كانت إخوان عائشة أم المؤمنين، رضي عنها الله أفقه امرأة، أفقه امرأة. لا يعلم امرأة بالفقه افقه من عائشة بل كانت ايضا طبيبة رضوان الله عليها كانت طبيبه تعرف امور النساء لكن بالفقه ليس هناك احد ابدا في النساء افقه من عائشة ابدا فكانت النساء تبعث قطعة قطن الى عائشة تقول يا امه هل هذا طهر تسألها هل هذا طهر بعض النساء لا سيما اذا كانت اول مرة تحيض الصغيرة اول مرة تحيض تحتاج الامرأة كبيرة تعلمها ربما تكون امها ايضا لا تعلم فكانت ام المؤمنين رضو الله عليها كانت من افقه النساء وأعلم الناس في زمانها بأمور النساء أمور الحير أمور... وكانت قلنا أيضا أيش أيضا طبيبة لماذا؟ لأنها أخذت العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف الكرسف يعني إيش؟ القطن قطعة قطن تمسح المرأة فرجها به إذا لم تر الدم فقط إيش؟ طهرت الآن وإذا رأت الدم فدش لا زالت لا زالت بحيض فيها الصفرة من من الحيض فيها شيء أصفر خفيف يسألنها عن الصلاة هل نصل الآن أم لا تقول مسحت بالقطن وإذا شيء أصفر هل نصل أم لا وينسألون إيش أفقه النساء ون على على الإطلاق فتقول لهن لا تعجل لا لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء يعني حتى تكون هذه الغطعة بيضاء خلاص تريد بذلك الطهر من الحيضة يعني يقول أرادت حتى تطهرين تماما حتى تطهرين تماما لا ترين لا أحمر ولا أصفر وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلقها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرنا إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان نساء يصنعن هذا يعني كانت المراحة تقوم في آخر الليل تأتي بالمصباح وترى هل قطع الحيض الحيضم لا فلا متن قالت ما كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن هذا أتوكن هذا الفعل وسورة مالك عن الحائض تثور فلا تجد ماء هل تتيمم قال نعم ليت ليتتمم فإن مثلها مثل الجنوب إذا يجد الماء هذا هو الصحيح تتيمم ويأتيها زوجها إذا تممت لأن أصبحت أنا إيش طاهر قال باب جامع الحيضة حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عايشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في مرة الحامل تردم أنه تدعى الصلاة شيخوانا قلنا فخ عايشة عايشة والله عليها ترى أن الحامل تحيط ترى أن الحامل تحيط وهناك طائفة من الصحابة يرى أن الحامل لا تحيط والصحيح أن الحامل لا تحيض أن الحامل لا تحيض والدم الذي يخرج من الحامل هو دم فساد لا حكم له دم فساد لا حكم له قيل أن المرأة سبحان الله إذا حملت الحيض ينقطع خلاص وينقلب الايش الى طعام للصغير سبحان الله يلقى خشوخا طعام واذا ولدت يلقى بحيض الى, الى حليب المرأة اذا كانت مرضع ترضع ابنها لا يأتي حيض حتى تفطم الابن اما كانت لا ترضع ابنها تستخدم الحليب المركب، فهذه تحيض مباشرة، يأتي الحيض، مع أن ترد ينقطع النفاس يأتي الحيض، أما إذا رضعت ابنها مباشرة، فإنه إيش ينقطع محل الحيض حتى تفطم الولد، عتوك أيهوان، وعن ما أنه سهل بن الشهاب عن المرأة ترد الدم عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكفوا عن الصلاة قال مالك وذلك الأمر عندنا يعني يا أهل المدينة أننا نرى أن المرأة إذا حاضت أنها تدع الصلاة أن المرأة الحامل إذا خرج منها دم تدع الصلاة في رواية أخرى لعائشة عند ابن بشيبة أنها سئلت عن الحامل الحامل ترى الدم قالت ليس بحيض رواية أخرى غالت ليس بحيض قال ابن القيم وهذه أصح وهذه الرواية هي الصحيحة إذن جاء في رواية أخرى عن عائشة أنها, أنها سئلت عن المرأة الحامل يخرج منها الدم فقالت ليس بحيض قال ابن القيم هذا هو الصحيح أنه ليس ليس بحيض ثم تكلم القيم كلام طويل قال أن المرأة الحامل لا تحيض من الطرائف من المعروف يا إخوة أن ابن القيم الجوزية رحمه الله غالبا يوافق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليهما فتجد دائما رجحه ابن تيمية وابن القيم قاله شيخ اسلام ورجحه ابن القيم وهكذا دائما اخوان قال اضمنه عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه وقيل ان عبد الرزاق عفيفي كان مهتم بكتب ابن القيم وشيخه شيخ الاسلام قال فتبين أن ابن القيم يوافق ابن تيمية في كل شيء إلا خمس مسائل خالف ابن تيمية فيها أظنه قال خمسة إيش عن الخمسة؟ نعطيكم واحدة فقط الحامل قال ابن تيمية تحيض وقال ابن القيم لا تحيض والباقعات لن نعلمكم عنها قالوا عن مالك عن عائش عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوجة صلى الله عليه أنها قالت كنت أرجل أرجل إيش يعني أمشط يا إخوان أمشط رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا حائض هذا في بيان أن الحال طاهر وفي بيان خدمة الزوجة لزوجها الزوجة ينبغي إياها أن تخدم زوجها حق الزوج عظيم يا إخوان، حق الزوج عظيم على زوجته، لذلك جاءت امرأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله ما حق زوجي؟ قال لو كان كله جروح ويخرج منها الصديد، ويخرج منها الصديد. ومصصت هذا الصديد فلن توفي حقه شوف كيف حق الزوج أخوان تسمع النساء حقه عظيم لو أنه كل جروح كل جروح شوف كل جروح ويخرج منها صديد دماء وجاءت الزوجة تمص هذه الدماء ما تفي بحق الزوج، حق الزوج عظيم جدا يا إخوان، حقه عظيم جدا، لذلك قال علي الصام إذا صامت المرأة زوج إذا صامت المرأة شهرها وصلت فرضها وحافظت فرجها وأطاعت إيش بع لها غيرها تخرج أبواب الجنة من أبواب الثمانية حيل شتي نعم قال بعد ذلك عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن فاطنة هكذا عندكم هاي اخوان عن ابيه شيء قمر كلكم يا اخوان عن ابيه هشام العروة عن أبي عن فاطمة لا لا الذي بعده الذي بعده هشام العروة عن أبي عن عن فاطمة صح كلكم هكذا نعم قال وحدث المالك عن هشام بن عروة عن أبي ضعوا عليها دائرة خطأ ضعوا عليها دائرة خطأ أفتضخان خطأ الصواب عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء لأن كل من روا هذا هذا حديث عن هشام ابن عروة عن فاطمة غير خطأ أيضا من أي أخوان من من يحيى، من ما نقولنا، لو قلنا قوان يحيى رأى الموطة كثير الخطأ، لذلك بعض بعض كثير من علماء كان يضاع يحيى بن يحيى الليتي، فقال بالحاجة هو صدوق له أوهام. هشاب عروة زوجته فاطمة بنت المنذر بن ابن الزبير بنت عمه. هشاب العروة فاطمة زوجته وكثير ما يروي عن فاطمة زوجته كانت فقيها وكان وكانت شيخته شوف ذكرناها اليوم مع الشيخ الغمان في مسألة في الحج جاءت عن هشاب العروة عن فاطمة عن أسماء وغالب روايتها قالب هشام العروة عن فاطمة عن أسماء فقيها وشيخته تزوجت اسمها الله وهي ابنة عمه وأما روايتها عن, عن أبيه عن فاطمة هذه ليش بصيحة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت أريت حدانا إذا أصاب ثوبها الدم من من الحيض كيف تصنع دم الحيض يا إخوان نجس كيف تصنع المرأة إذا إذا وقع هذا على الثوب فقال إذا أصاب ثوب حداقن الدم من الحيض فلتغرصه يعني إيش تغرصوا تغرصه في رواية إيش فلتغرظه لا الصواب فلتغرص ثم لتنضحه بالماء ترش بالماء ثم لتصلي فيه ثم إيش لتصلي فيه ففي بيانه أن دم دم الحيض إذا وقع على الثوب يغسل فإذا بقي الأثر لا يظهر كما قال أو يروى عنه عن سؤال أنه قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره قال باب المستحاضة الحيض أي أنواع الحيض أنواع هناك امرأة يأتيها الحيض في وقت معلوم الشهر هذا أتاها أول ست أيام من الشهر أول ست أيام من الشهر الشهر البعد عتها أول ست أيام من الشهر الشهر البعد أول ست أيام من الشهر وهكذا كل شهر يأتيها أول شهر كم؟ ست أيام هذا تسمى لها عادة تسمى عادة ما عادة؟ أي عادتها أن يأتي الحيض أول ست أيام من الشهر هذا تسمى العادة الثانية أمرأة يأتي الحيض أول ستة أيام من الشهر الشهر البعدة آخر ستة أيام من الشهر البعدة ستة أيام في نصف الشهر وهكذا هذه تسمى متنقلة متنقلة أي حيضتها متنقلة تتنقل فمتى ما أتهى الدم فهو حيض ومتى منقطع فهو طهر هذا أيضا سهل. الثالثة امرأة يأتيها الدم ولا ينقطع، ولا ينقطع أبدا. لكنها تعرف زمن لكنها تعرف دم الحيض من غيره. تعرف هذا دم حيض هذا إيش ليس دم حيض. هذا سم مميزة. تسمى مميزة أي تميز تميز مين الدماء فإذا استمرنا مع الدم شهر أو شهرين أو سنة الرأة الدم الأسود الثخين صاحب الرائحة النتنة فهذا حيض والرأة الدم الأحمر الفاتح الذي ليس فيه رائحة فهذا إيش الدم العادي تميز الرادعة امرأة يستمر معها الحيض أبدا ولا تميز ما تعرف تميز بين دم الحيض ودم استحاضة هل هل سمى المتحيرة لأنها في حيرة المتحيرة المتحيرة, المتحيرة ما تعرف شيء وغالبا مايه الصغيره مثلا هذه تنظر الى حيض اهل بيتها حيض ايش اهل بيتها كم عندهم الحيض ست ايام تمكث ست ايام سبع ايام تمكث سبعة ايام هذه جاء فيها النصوص، فنبغى على النساء الذات إخوانا، إذا كنا سمعنا هذه المحاضرة أن يعرفنا ها ها هذه الأنواع أنواع الحيض، فإنهنهن يعني بحاجة إلى هذا الدرس منكم، فلا بد أن يعرفنا هذا الأمر. الحيض دم جبل يخرج يخرج أيام معدودة، أما الاستحافة دم مرض دم دم مرض يا إخوان يخرج من عرق اسمه العاذر العاذر بالراء والع أو العاذل باللام كما قال ابن حجر فتح الباري قال دم دم الاستحابة هو دم مرض يخرج من عرق اسمه العاذر بالراء أو العاذل باللام عادة مرض. قد تستحيذ المرأة شهر أو شهرين أو سنة. إحدى النساء استحاضت سبع سنين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لعل فاطمة بالجحش. وأختها أيضا استحاضت نحو منها. فالمستحاضة هي التي أطبق معها الدم ولا ولا ينغطع إن كانت مميزة تميز الدماء فإذا رأت الدم الأسود فهذا حيد وإذا رأت الدم الأحمر اختسرت وصلت ويجامحها زوجها ويجامحها زوجها أما كانت متحجرة ما تعرف الأحمر من من أسود فهذه تحيض كما تحيض النساء ست أيام أو سبع أيام كما قال عليه الصلاة والسلام أمكثي في قدر الله ست أيام أو سبعة أيام وفي رواية أمكثي كما تحيض النساء ست أيام أو سبعة أيام في السنن ثم بعد ذلك إذا انتهت السبعة أيام اختسلت وصلت وصامت وجهها زوجها أو وجامحها زوجها والمستحاضة تتوضى لكل صلاة تتوضى لكل صلاة على الصحيح قال علي شام العروة عن أبيه عن عائشة أنه قالت قالت فاطمة بنتبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أي الدم لا يغطي معي أفدع الصلاة في رواية رسوله أصبتني الحيضة شديدة منعتني الصلاة والصيام منعتني علم النبع سلم ولم يأمرها بقضاء الصلاة ولا الصيام إذن قالوا لو أن امرأة أصابها استحاضة ولا تعلم تظن أنها حيض ثم عرفت فيما بعد أنها استحاضة قالوا ما تغضي لا صلاة ولا صيام لا تغضي مثلا كان ما تغضي الصلوات ولا تقضي الصلواء اسمه مثلا صيام عليها ارادت مثلا النافلة ارادت غضى نافلة على القول ان النافلة تقضى فيقولون انها اذا عرف عرفت ان هذا الدم ليس دم حيض فانه ما قبل العلم يعفى عنه يعفى عنه قال والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهمي فقال روح سلم إنما ذلك عرق اسم العاذر العادل وليس بالحيظة فإذا أقبلت الحيظة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاقصر الدم عنك وصلي قدرها يعني إيش ست أيام أو سبع أيام وعن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة سليمان يا أخوان لم يسمع من أم سلمة لكنه إيش قال قال أن امرأة كانت تهراغ الدماء في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن يكون إيش هذا مرسل يكون مرسل فاستفتت لها أم سلمة زوج النبع سلم فقال لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها كان يأتيها الدم ست أيام الحيض ست أيام ست أيام في كل شهر ثم بعد ذلك اجتمر لا ينقطع نقول ارجع إلى حيضتك التي كانت تأتيك أول ست أيام أول الشهر توقفي ثم بعد ذلك اختصر وصلي ولا يضطغ نزول الدم لأن إيش لأن كان لها عادة كان لها لها عادة كما قال هنا قال لتنظر على الأيام والليالي التي كانت تحيط من الشهر قبل أن يصيبها الذي يصل يعني قبل أن تصيب إيش الاستحابة فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلف ذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بثوب ثم تصلي أي تضع الثوب على فرجها لكي ينزل الدم وتصلي ولا شيء عليها قال وعن الشابن عروه عن أبيه عن زينب بنت ابي سلمى انها زينب بن زهش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تصلي فكانت تغتسل وتصلي غير تغتسل لكل صلاة وهذا مستحب ما لم يشق فإن عليها تغتسل إذا انتهى وقت الحيضة وتتوضأ لكل صلاة وهو صحيح وعن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن مسيب يسأله كيف تغتسل المستحابة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضى لكل صلاة فإن غلبها الدم استذفرت نعم كلام سعيد صحيح يا أخوان تختسل من طهر إلى طهر إذا قلنا الدم لا ينقطع شهر شهرين مثلا تمكث سبع أيام ثم تغتسل حتى يتيج هذا الشهر أتى الشهر الآخر تمكث كم قلنا سبع أيام ثم تغتسل وهكذا من طهر إلى طهر تغتسل قال وتتوضى لكل صلاة وهو الصحيح فانقلبها الدم اي اذا كان الدم ينزل دائما كثير استذفرت اي شدت خرقة على فرجها تأتي بخرقة وتشدها على الفرج حتى الدم لا يلوث المكان قال وعن مالك عن الشاب العرو عن نبيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا يعني اذا طهرت ثم لتتوضى بعد ذلك لكل صلاة هذا هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور جمهور العلماء أن المستحاضة تتوضى لكل صلاة ذهب مالك رحمه الله أن المستحاضة لا تتوضى لكل صلاة لا تتوضى لكل صلاة بل تتوضى إذا أحدثت من غير الاستحاضة كيف هذا؟ امرأة مستحاضة الآن صلت صلاة الظهر توضعت وصلاة الظهر جاء وقت العصر جمهور علماء يشغلون تتوضى وتصلي العصر يشغل مالك قال لا ينظر ان كان اصابه حدث من بول او غائق او ريح او لوم توضعت أما إذا لم يصب حدث لا تتوضع والدم المستمر ليس حدث هكذا قال ورجح هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رجح هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو آخر قول لمحمد بن عثيمين رحمه الله آخر أقواله وجد في حاشية الشرح الممتع لعله طبعة آسام هذا كان آخر أقوال الشيخ لكن الصحيح قول الجمهور قول الجمهور أنها تتوضى لكل صلاة لقول النبع سلم تتوضى لكل صلاة نعم قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن لزوجها أن يصيبها نعم وقال يجوز للزوج أن يجامع زوجته المستحاضة لا حرج وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء من الدم النفساء سميت نفساء من انقطاع النفس من النفس لأنها إذا ولدت انقطع عنها النفس فسميت نفساء ودم النفساء هو الدم النازل مع الولادة مع الولادة والنفاسة أكثر وقت النفاس أربعة أو أربعين يوما عفوا أربعين يوما وهذا قول أكثر العلماء وقال به طائفة من الصحابة قالت أم سلمة كانت النساء أو كان النبيع أن سلم يامر النفساء أن تمسك أربعين يوما أربعين يوما وليس للنفس للنفاس أكثر من هذا الحد على الصحيح وقد تطهر المرأة قبل أربعين قد يمكث الدم عشرين يوم ثم ينقطع فإذا انقطع الدم فهي طاهر تغتسل وتصلي فإذا رجع الدم فهي نفساء تتوقف عاد كيف فقال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت لزوجها أنصيبة وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم يعني أربعين يوم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي منزلة المستحاضة هذا هو الصحيح يا أخوان. هذا هو الصحيح، انتعادت النفساء أربعين يوما وبغى الدم فويش إيش استحاضة؟ بعض علماء قال إلى ستين يوم لكن لا دليل على الستين وأكثر الأحاديث في باب الحيض. والنفاس والاستحاضة في مسند الدارمي أكثر الحديث في باب الحيض وباب الاستحاضة وباب النفاس تجده في مسند الدارمي قال مالك الأمر عندنا يعني يا أهل المدينة قلنا يا أخوان إذا قال مالك الأمر عندنا الضمير لمن لأهل المدينة في المستحاضة على حديث شاب بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال بعد ذلك باب ما جاء في بول الصبي. هذا في النجاسة. النجاسات ثلاثة يا إخوة. النجاسات ثلاثة. ثلاثة أنواع. الأول نجاسة مغلظة وهي ولوق الكلب. ولوق الكلب يغسل. أيناه كم سبع مرات ولهن بالتراب، وقال أهل أهل, اهل العلم وكذا نجاسة الخنزير، وهو قول الحنابلة وغيرهم، الثاني نجاسة مخففة أي خفيفة مخففة، وهي بول الصبي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفيه فيه النضح يكفيه يكفي النضح يعني الرش هكذا اذا بال الصبي الذي لم يأكل الطعام ابن مثلا اربعة اشهر او خمس اشهر لم يأكل الطعام ابدا فقط الحليب ان على ثوبك تأتي بالماء وترشه رش هكذا فقط يسمى نجاسة مخففة قال عليه الصلاة والسلام ينضح من بول الغلام يعني يش رش ويغسل من بول الجارية أما البنت لا يغسل وهذا يسمى نجاسة مخففة ذهب ابن حزم قال أن بول الصغير طاهر قال أن بول الصغير طاهر لكن هذا قول ضعيف ليس بالصحيح وأيضا المذي المذي نجاسة مخففة لأنه يكفي فيه النضح كما جاء في حديث سهل يكفي فيه النظح. النوع الثالث من النجاسات ما عدا هذا الذي ذكر. فهذا يغسل حتى تزول عين النجاسة. مثلا النجاسة دم تغسل حتى تزول إيش؟ هذه هذه العين. أما حديث لعله حديث ابن عمر عمرنا أن نقصل النجاسات سبعا هذا حديث ضعيف جدا أمرنا أن نقصل النجاسات سبع يعني كل كنا جاسه تقصلها سبع مرات هذا ضعيف جدا وقال به الحنابلة وليس بالصحيح قال عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أن قالت أتي رسول صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعى رسول صلى الله بما فأتبعه إياه يعني نضحه تبع إياه هذا خاص إيش خويس بالصبي دون الجارية وعن ماك عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن العتبة عن أم غيس بنتي محصن أخت عكاشة ابن محصن أن أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عليه الله والسلام وسلم فأجلسه في حجره يعني في حضه فبال على ثوبه فدار صلى الله عليه وسلم بما فنضحه ولم يقسله فنضحه ولم يغسل قلنا هذه الجاشة مخففة اختلفوا في العلة لماذا يرش بول الصغير ولا ولا يغسل نقول العلة تعبدية الله يعلم العلة تعبدية هذا هو قول ابن القيم في كتابه تحفة المولود يحكام المولود قال بعد ذا قال باب ما جاء في البول قائما وغيره في البول قائما البول يا أخوان البول يجوز للإنسان أو الأفضل الإنسان أن يقول وهو جالس، وهو جالس، ويجوز له أن يقول قائما بشرطين، يجوز أن يقول قائما بشرطين، كما قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. الشرط الأول العورته لا ترى عورته، مثلاً كان في الحمام ما عنده أحد. الشرط الثاني ان يوسخ ملابسه ان يوسخ ملابسه معنى ان لا ينزل البول على ملابسه إذا بقى قائما قالوا ان تكشف عورته او عفوا ان ترى عورته عفوا ان ترى عورته الثاني أن يتحرز ان ينزل البول على على ملابسه اما الأصل أن البول قائم جائز والنبع سلم باله قائما وجالسا طبعه داود وفي البخاري حديث حديثة او المغيرة انتهى النبع سلم الى السبارة قوم فبال قائما قال البخاري باب البول قائما قالوا معناه اي جواز البول قائما قال حافظ ابن حجر البول قائما جائز وجالسا افضل قالسنا إيش أفضل عن مالك عن يحيى بن سعيد أنصاري أنه قال دخل إعرابي المسجد فكشف عن فرج اليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه قول اتركوه فتركوه أجد على ان أمر النبي إيش يفيد الوجوب شو خلنا الأصل أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إيش الواجب اتركوه فتركوه وجوب لما الآخر الواجب يختذش إيش الفورية هيتركوا الآن فوراً يختذش إيش الفورية قال فبال ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب الذنوب هو الصطل أو الدلو المملوء ماءا الدلو الذي ملئ ماءا بذر من ماء فصب على ذلك المكان أي أتي إليه وصب البول على على الأرض أو على الفرش يطهر بأمرين إما برشيه بالماء هذا الأمر الأول أو بتركه حتى ينشف حتى ينشف من الم من الشمس والهواء مثلا جاء رجل وباله في زاوية المسجد وليس عندنا ماء يترك حتى مع الشمس والريح وينشف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذن طهارة المكان إما في الماء يرش عليه الأحناف إيش قالوا قال تحمل التراب كله وتحمل برا تلغيه يأتي لأن جاء في رواية في مراسير أبي داود جاء في رواية في مراسل أبي داود أرم التراب وما حوله لكنها مرسلة ضعيفة الصحيح أنه يصب عليه ماء فإن لم يكون ماءا يترك البول مع الشمس والريح ينشف فإذا لم يشطهه كما قال الشيخ الإسلام قال طبعا هذا الحديث فيه فوق كثير جدا ليش هذا موضع ذكره. وعن مالك عن عبد الله بن ديناق أنه قال رئيسه عبد الله بن عمر يبول قائما فلنجاز البول قائما بالشروط التي ذكرناها نعم قال وسول مالك عن عن غسل الفرج من البول والغائط قال جاء هل جاء في أثر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضعون من الغائط يتوضعون أي يغسلون الدبر يغسلون الدبر قول مالك بلغني أن بعض من مضى يعني الناس الأول كانوا يتوضعون من الغائط يتوضعون من الغائط إيش معناه؟ أن أي يغسلون الدبر كما مره معنا أن عمر كان يتوضى لما تحتي إزارة يتوضى لما تحتي إزارة مره معنا في كتاب الطهارة يا أخوان أي كان يقتسل أو يغسل ذكرة أو, أو فرجة قال كانوا يتوبعون من القائط وأنا أحب أن أقسل الفرج من البول يقول كذلك الذكر أحبه إيش أن يغسل من البول يعني معنى أنه لا يبسح بالحجارة يغسل بالماء أفضل يا إخوان معنى إيش راد أن كان الناس أول الغائط يمس بالماء والبول يمسحونه بالحجارة يمسحون راس الذكر يقول الذي أحب إلي أن القائط البول كلاهما يش يغسل بالماء قال بعد ذلك باب ما جاء في السواك هذا آخر باب في الطهارة السواك جمع شوك جمع شوك وهو عود الأراك المعروف عود الأراك المعروف وهو سنة عند الصلاة وسنة بعد الوضوء وسنة عند دخول البيت وسنة عند غراءة القرآن قال علي كما رواه بن ناجة قال علي ارضا انه ارضاه اذا قرأ احد القرآن فليتسوك فليتسوك وهو سنة إذا قام الرجل من الليل اشهد أنه جاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك كان قالت عائشة في الصحيحين دخل عبد الرحمن ابن ابن بكره في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ورأسه في حجري ومع عبد الرحمن سواك يستن به فنظر إليه فعرفت أنه إيش؟ يحبه فالنبع السلام كان يحب السواك وهو مطهرة للفم مطهرة للفم والسواك قيل يتسوق بلد اليمنى كما جاء في حديث علق عن عائشة قالت كان رسول الله سلام يعجفه التيمن في تنعله وترجله وطهوره زاد أبو داود وسواكه صح والألباني وسواكه وذهب أكثر العلماء أن السواك بديسار والأمر واسع ولا الحمد طبعا هذه الرواية وسواكه لم يرويها أبو داود في باب السواك تنبوه يا أخوان أبو داود في سننه عقد باب قال باب باب السواك ثم ساق حديث السواك لم يذكر هذا الدواية ذكرهين في موضع آخر من السنن في موضع آخر في الأدب عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاقتشلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك هذا مرسل, مرسل لكن ثبت الأمر بالسواك يوم الجمعة في حديث أخرى في حديث أخرى المسلم يوم الجمعة يلبس أفضل الثياب ويمس طيبا ويتسوك وعن مالك عن ابن الزناد انا عاوز انا ابو هريره ان رسول الله قال لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك لولا ان شق على امتي لأمرتهم بالسواك حكى جاء. جاء في وياه عنده كل وضوء وجاء, وجاء في اخرى عنده كل صلاه وعن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن عوف عن ابو هريره قال لولا أن يشق على أمتي أمته أمته لا مر بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء إلى هنا انتهينا من كتاب الطهارة ولعل هذا هو ممكن آخر درس والله أعلم ها شيخ في غمر هذا آخر درس ولا في, في درس أيضا آخر درس آخر درس بس هذا هو أخذ دس في الموطة أستغفر الله أن فعلنا بما سمعنا ولعل الله عز وجل أن يسر في سنوات قادمة أن يأتي شيخ آخر يكمل لكم الموطة ليس أنا إنما شيخ آخر لعل الإخوة ينسقو مع المشايخ هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أجزاكم الله خيرا هذا سؤال فاط واحد الحمد لله نحن قلنا لن نجيب يقول إذا كان شخص بعمارة ويريد أن يتيمم وليس عنده تراب على العمارة ينزل تحت ويتم هذا الله عالم صلاة وجمة